صار اي يوم سيدي والغنود تسعى كطفل الطريق اتزاح مل جميل ليرى كيف وبتاك الشوك ربي ملكه بصراخ الهازئين وبحمي موت العري كرامو في طريق كل جثى صار إلهنا الحبيب صار طوعا وخياراً للصليب قبلها يسوع الموتى من أجلك ومن أجليك في طريق كل جوثة صار الحبيب إلى الصليب شو شات ربي ليه ذبيبه خزن هو هو الباسئ للغدري فطأ في طريق Sara الى ربنا الحبيب سار توعا واختيارا للصليب قبيلا في طريق La salim salim haba esol ma wtarin qad al habib fi ilasol al Min ei kiinnosta? Mitä آه من الخطية فلست أعرف كلمة على مر العصور وكر الأجيال أرقت فكر الإنسان سواها وشوهت جماله عداها ودمرت سلامه مثلها وحطمت شخصيته قدرها فالخطية تلوث النفس وتدنس الفكر وتدمر الإرادة إنها تدين الإنسان أمام عدالة الله كتابيا وتطرحه تحت سقل الديون مفلساً عملياً فالخاطئ مريض أخلاقياً يعيش في أصفاض وقيود عبودية إبليس زمنياً وتحت قصاص الدينونة الإلهية أبدياً وعلى قدر قسوة الخطية وسلطتها وسطوتها كان خلاص المسيح في تبريره وتقديسه لأقزارنا وتطهيره وتحريره لقيودنا فهو يخلقنا خليقة جديدة ويجعلنا نشارك الطبيعة الإلهية المجيدة ويضمن بعوده لنا الأبدية المباركة السعيدة لقد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك إنه يخلص إلى التمام إنه قال ها أنا ذا واقف على الباب وأقرأ إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي نعم شخص شريف بالباب يقرأ فافتح له يا خائف فالخوف ينزع